بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير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 قالوا رَبّنَا أَمَتَّنَفْنتَين وَحيِييَيتَ نَثْنتَينِ فَعتَرَفْناَا بِذُ بِنَا فعتَرَفْناَا بِذُنُ بِنَا فَهَلْ إِلَ قُروجّنَا سَبِيذَِكُم بأَهُ إ دُعِيَ اللهَّ وَحدَهُ كَفَُتُم وَإ ي شرَكْ بهِه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 تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا يُؤْخَرُ الْمَوْعِدُ إِنَّ اللَّهَ حَشِرَ الْحِسَابَ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ طَاعَ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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَوْمِهِمْ فَقَالُوا ساحرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَتَلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ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 وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيومي حساب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 وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيها بغير حساب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 سَوَاقَهُ الله سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَن نَّعْرِضُونَ عَلَيْهَا غَدَوْا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العذاب وَإِذْ يَتَحَاجُّ يعرف يقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا اننا كنا لكم تبع فهل انتم نُنْعَن عَنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عنا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 إن الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر يا في صدورهم الا كبرهم ببالغ فاستعن بالله انه هو السميع البصير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 الله الذي جَلَلَكُمْ الْ الأرْرضَقرَرار وَالسناء أَبنَا أَو صَوورَكمُم وَصَووََّكُم فَأَحسَنَ سورَكُم وََرجَقَكُم منَ الطَّيباد ذَِكُم اللههُ رَبّكُمْ فَتَبَارَكَ اللههُ رَبُّ العمين.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 فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بِهِ مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسره نالك الكافرون on